وصح التفسير وأن هذا كان في آدم وحواء وحاشاهما لكن لو تنزلنا كيف الإجابة نقول هي معصية لا يبتسأ بهما فيه وفيه دلالة على أن الأنبياء قد يقعون في المعصية قد يقعون وهذا كما قلنا لا اصل له ولا صحة له بحلم الأحوال لكن الكلام على معصية هل الأنبياء معصومون من المعاصي أم لا نقول اولا أجمع العلماء على عصمة الأنبياء في البلاغ والوح. أجمع العلماء على عصمة الأنبياء, الانبياء في البلاغ لأن هذه الوظيفة الكبرى الله جاء على ماذا قال قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا ما تفعل فما بلغت رسالته ثم قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنت سنقرئك فلا تنت مسألة منتهية لا يمكن أن يخفي شيئا سنقرئك فلا تنت وقال الله جل في علاه قال ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثي فما منكم من أحد عنه حاجزين هذه فيها دلالة على المسلم بلغ أكم البلاغ وهو معصوم في البلاغ من وين وجه الدلالة بشواندس محمد تفضل ممتاز لفضة فوق نعم لما وردنا بأن الله جعله لم يقطع منه الوثي لم يفعل فيه ذلك أدل لأنه قد بلغ تم البلاغ ولذلك قال رضي الله عنها: قالت من قال لكم أن محمدا قد أخفى شيئا مما أمر بالبلاغ به لكان قد أخفى إيش قول الله جل وعلا، وتخشى الناس والله أحق فلما قد من منه وطر قال وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فإن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ تم البلاغ لذلك لما جمعهم جميعا فقال لهم هل بلغت قالوا نشهد فقال الله ما اللهم فشل اللهم فشل فالاجماع على العصمه في البلاغ في الوحي والبلاغ يمس الشريعه فهذا اجماع والاجماع على عصمه الانبياء من الوقوع في الكبيره الاجماع على عصمه الانبياء في الوقوع في الكبيره لا يقعون في الكبيره بحلم الاحوال واختلفوا في الوقوع في المعاصي الصغيره بعدما اتفقوا على عصمة الأنبياء من الوقوع في محقرات الصغائر هذا اجمع عين اجمعوا على أن الأنبياء لا يقعون في محقرات المعاصي ايش محقرات المعاصي أن يسرق نظرة أن يسرق لقمة مثلا أن يجذب كذبة فمحقرات المعاصي لا يقعون، يقعونها الكذب والإيمان لا يجتمعان. قالوا بالإجماع وبعد ذلك اختلفوا في الوقوع في الثغائر التي ليست من حقرات السغائر بعض المحقين يقولون بأن الأنبياء يتعرضون لذلك قد يقعون في المعصيه والدلاله على ذلك واضحه جدا بأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغضب قال وعص تصريح محكم لا التباس فيه وايضا قد قال في حديث الشفاعة القويم قال المسلم فاستشفعونا بنوح فأقول لا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله, لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله في آخر الحديث بعدما قال نوح إني سألت ما لا علم لي به وقال إبراهيم كذبت في الله ثلاث كذبات وهذه معصيه وإن كان فيها توجيه لكن انا أستدل من الحديث بشاهد آخر هو الذي يؤكد لي ما أريده ما هو الشاهد أو ما هو الشاهد ممتاز انت حاضر معانا اليوم انك غائب امس والغياب يجعلك تتقاعد عن الطلب اول امس كنت غائب هذا يجعلك تتقاعد عن الطلب صدقني وان ارتقيت منزلة في المنزله اللي بعدها لكن الان فتح الله عليك اما انك قبلت يد امراتك فدعت لك او بررت بامك هذا خير فانت اكيد في شيء قدمته قبل الدرس فعلت خيرا فوفقت فأنت حاضر معي جدا ما شاء الله ولا قاتل بالله هكذا طالب العلم اللي لم يتفتح ذهنه للمساء ح... يعني هو مدعبة للأدلة هي التي ترفعه في آخر الحديث ايش قال ولم يذكر ذنبا يبقى ما ذكر كان ذنب كان من وكان النسلم يقول اللهم إن تغفر, تغفر جمه وأي عبد لك لا ألم. لا ألم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تصريحا لا تلميحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما من عبد من عباد الله ما من أحد إلا وقد أخطأ او هم بخطيئة فهذه كلها أدلة صريحة على أن أبياء قد يقعون في المعاصي فالحمد لله على ذلك الحمد لله على ذلك لأننا يعلم الله بما نغوص فيه من المعاصي وإن الله تطر علينا أن الله يعلم ما نحن فيه وبلغت الذنوب العنان ولكن الرحمن يعاملنا برحمته لا بعدله سبحانه جل في علا وفضله وكرمه ونسى الله جل في علا أن يقفر الزلات والسخطات والهناس الغرض المقصود قال وعصى آدم ربه فغوى في تصريح لأنه قد يقع النبي في المعصية الحكمة من ذلك قال علماءنا حتى لا تشوشون حتى لا, لا حتى تشوش علينا فإن النبي قد يقع في المعصية الصغيرة ليرتقي منزله فوق منزله وهذا ما قاله ابن القيم في مدار الشركين قال الفرق بين من لم يقع في المعصيه ومن وقع في المعصيه وتاب واب منها ان هذا ارفع منزلا من هذا قالوا كيف قالوا ان هذا لم يتعرض له الشيطان ولم ينازع نفسه والأمر الثاني هو يمشي على نفس الوثيرة أما الذي عصى فقد تلذذ بالمعصية قطب الإمكان أو قد وقع في المعصية والشهوة تغلبه ومع ذلك نازع نفسه فأسرع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربي جل في علاه ففتح الله له أبواب الأسماء والحسن والصفات العلا وكيف الذل بين يدى اللاجة الفعلات والبكاء والخوف والوجل وانه يخشى من عليم عقاب اللاجة الفعلات ومن سرعة العذاب وايضا يخشى من ربي ان وقف ان يفضحه وسط الخلال هذه المعاني لم تكن للذي لم يقع في المعضية فتجده باكيا راكعا ساجدا يخر عند ربه جل في علا فيجد قلبه انكسارا بين يد الله تجد لا يرفع بعدها, لا يرفع بعدها أبدا فتكون النجاة في هذا الباب فلذلك قالوا الذي يعصي ثم يتوب ويأوب إلى ربه جل في علا بتوبة النصوح أرفع من الذي كان على وثيرة واحدة فلم يعص ولم يثب الذي عصى ربه وتاب فله ما له من الدرجات لذلك الله جل في علا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم, جاء... ثم تاب عليه فاشتباه ثم, فاشتباهه. ثم اشتباهه فتاب عليه اشتباه وفتاب عليه وهده اشتباه وثاب عليه وتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه فتلقى هذه الكلمات ففتح له من أبواب الأسماء الحسنى ما لم يفتح على غيره فهناك أسماء وهناك صفات وهناك أفعل لا نعلمها أو استأثرت في علم الغيب عندك ولما قال النمسلم قال فأخر ساجدا عند العرش آخر ساجدا تحت العرش يوم الفصل القضاء قال فاحمد الله بمحامد علمنيها الآن فيفتح الله عليهم ابواب الاسماء الحسنى والصفات العلى هذه أدلة صريحه ومنهم الجمهور قالوا بأن الانبياء عصمهم الله من الكبيره ومن الصغيرة وأما قول الله على وعصى ادم رب وفغوى هذه من باب حسنات الابرار سيئات المقربين هذا كلام يعني لعاري هذا كلام المتصوفين اهل السنه أخذوا كلام التصوف فيه قالوا هذا يعني حسنات العرضات سادات المقربين او قالوا هذا من باب خلاف الاولى اما قال الله جل في علاه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك قال وزرك وين وزر النبي لو نظرت نظرت ان الله عاتبه فيها غير ما موضح قال الله جل وعلا عف الله عنك تسليه له عفى الله عن كلمة اذنت له سله سل اولا ليطمنه عفى العفو جاء فلا تهلك عفى الله عنك لماذا أذنت لهم حتى هو أذن لهم بالظاهر جاءوا فاعتذروا فقبل العوض ونحن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر قالوا بهذا خلاف الأول وأيضا عبث وتولى كان المقصود أن السادة القادة الساقه يسيرون خلفهم فاهتم بالسادة من أجل أن يسير الساقه وترك رجل من الساقه لكن عتبه الله جدا في علاه فكان خلاف الأول قالوا عصى آدم ربه من خلاف الأول قلنا والله هذا عجيب لأن الآية تثبت أنها معصية لأن الله قد نهاه عن الأكل من الشجر قال ولا ولا ولا ولا نهل والأصل بالنهل الاستحباب هذا الاصل بالنهي الأصل بالنهل التحريم ممتاز فقال الله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة التي تكون من الظالمين فدلاله حديثا على أنهم قد يقعون في المعصية وعصى آدم ربه والحمد لله لأن هذا لو سأتاني عن أرجى الآيات فأقول لك أنا عندي أرجى الآيات قول الله وعصى آدم ربه فغلو. هذه أرجى الآيات عندي أنا دين الله أن هذه أرجى الآيات لأنه نبي وهذا نبي مخلوق بيد الله الله على خلقه بيديه ونافق فيه من روحي كم وكم قد عصينا كم وكم قد وقعنا في الزلن. هذا يجعلك ألا تنظر الناس بأنك رب من الأرباب أخوك الذي يقوم الليلة معك الذي يصلي معك يصوم معك يحطن معك قد زل غلبته شهوته والله يعذره وأنت لا تعذره وأنت تفشي له سره وأنت تريد أن يظهر أو تظهر معصيته للناس وتتهم علنا أعوذ بالله من غضب الله ليس هذا من فعل الأخيار الأبرار بحال من الأحوال لكن كما قلت أنا دائما أتمثل بقول عالمنا الجليل من التابعين. سعيد عالم التابعين قال ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهنات لكننا لا نقيس الناس إلا بالغالب غالب حالب ذاك علمانا يقولون يعني لا تأخذ العلم إلا ممن تدرب على التقوى والوقار قالوا ألا يعصي قالوا يعصي ولكن انظر إلى غالب حالب من قياس التقوى بغالب الحال من قياس التقوى بغالب الحال. فالحق بأنه قد يقع النبي من الأنبياء في المعصية لكنه لا يقر عليها وإنه يلهم التسبيح ويلهم التوبة فيتوب إلى الله وتكون سرعة الفيئة ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى هذا ختاما للباب الثاني فلو في أي شيء تفضلوا يبقى لنا أن ألفت الانتباه إلى قولنا في هذه القضية الإيمانية المهمة جدا وهي قضية لا نسبة بين الله ومن عباده لتعلم أخي الكريم أنك أنك ما نزلت البلية عليك والرزية إلا منك تعلم ذلك ولن تنجو إلا بما قدمت هذا أريد أن ألفت الانتباه لهذا الباب لأن الصحابة قالوا مثل تقولون أنتم الآن كيف ونحن الموحدون كيف ونحن كيف وكنا نطل وكيف وننشر وكيف وكيف لا قد قالها الصحابة فرد, فرد الله عليهم ردا ظاهرا جليا أولما أصابتكم مصيبه قد أصبت مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنبوس قل هو من عندي أنبوس لا نشب بين الله وبين عباده من أساء يعاقب بتأسي ومن أحسن يجازى بإحسانه قال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما بما كسبت أيدي الناس في الآية الأخرى قال ببعض إذ الله ما, ما عملوا ببعض ببعض ما كسب سورة الشورى قال ببعض ما كسب ولا بكل ما كسب ببعض ما كسب هذه النتيجة التي تفهمها أنت أخي طالب العلم من هذه القاعدة الإيمانية المهمة لا نسب بين الله وبين عباده لو أردتم أن أظهر لكم أن هذه المسألة أيضا في العلماء في العلماء ما زل عالم وما أخطأ في مسألة إلا منه إلا بسببه هو قد يكون الحسد بينه وبين بعض العلماء قد قد يكون الهوى قد تحكم قد قد تكون معصية قدمها وهو لا يدري تخالف طريقه وعن طريق السديد قد لما قال الثوري قال ثلاثين سنة نزع مني حلاوة القيام لأنني نظرت إلى أمرك هذا كلام يعني لا يطوى يمكن يقال ولكن تحقيقه ينظر فيه ليه معصية معصية خفية فقد يزل العالم فإن تألت عن السبب قل اجعله يرجع, يرجع إلى نفسه المصيبة الكبرى أنه يكون في الخطأ والزلذ ويحسب أنه يحسن صنعه يبقى هذا خطأه هذا رجل خطأه مركب لأنه قد يخطئ, قد يخطئ ويزل بسبب ما قدم والله تعالى يوقظه فينتفش فيقوم فيصرع بالفيئة والتوبة الأوبى إلى رب جلال فعلانه ولسان حال الأبرار الأخير منهم يقول لأن أكون ذلما في الحق خير منه أكون إيش رأتاً في الباطل فيخرج فيقول اخطأتو اتراجع عن هذا الخطأ اما انت ماذا فهذا المضي في الخطأ يدل على شيء سبق منهم والمرء لا يكفى الا عمل لا يكفى الا عمل لابد ان يرجع الى نفسه كيف كان يعامل ربه جل في علاه ويفتش اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم ما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه ها فمن نفس. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتب ولقد عفى الله عنهم فالحمد لله لذلك الله جل وعلا يقول منكم من يريد الدنيا تسالون لما في غزة واحد حدث ما حدث وكاد يقتل إنهم منكم منكم من يريد الدنيا وهم الصحابة الأخيار منكم من يريد الدنيا يا رب الذين يعقلون يعقلون المزاحمة على الدنيا تأتي بالتوائس المزاحمة على الكراسي تهز الأرض هزا ولما منكم من يريد الدنيا ارجع إلى نفسك الآن بالسؤال الذي يحدث لماذا تستغرب أن رجلا يبتسم بابتسامه عريضة باردة جاهل؟ ويقدم الجاهل ليقتل هؤلاء الأبرار الأخيار الذين يعيشون الطاعة مع ربهم ببروده وجهله المركب ابتسامة عريضة مع, مع, مع كثير من المهم جهل مركب جعل البارد يبتسم بابتسامة باردة ولا يدري الأمة الأمة في فتن فنسال الله رفع الفتن عن الأمة ونسال الله جل في علاه أن لا يجعل الأمة في هذا وأن يعجل بالفرج والوفاق فإن نصف يعني في قلوبنا وكل من فيها على خير إن, ان شاء الله نسال الله جل على الوفاق لكن الأمة في حقا في بليه فالبليه هذه لا تستدعي إلى الابتسامة العريضة بجهل مركب فان قلت سليما لا يستشعر المرء بالفتنة العظيمة التي فيها الأمة أو بالحوالك النزل على الأمة لا يستشعر لأنه قدم شيئا أو كان من جهل قدم جهلا قدم جهلا فبالجهل كان كذلك هكذا الإنسان يكون كذلك لا يستشعر بسبب الجهل أو بسبب المعاصي قد يخطئ المر ونحن يعلم الله انا لا ابرئ نفسي بل انا اسوء الناس معطيها وانا والله من اسوء الناس فعلا مع ربي جل في علاه لكني يعني اسلي نفسي بان الله طمعني في رجائي طمعني في كرمه طمعني في مغفرته لي فانا اطمع في مغفرة الله جل في علاه لكني والله من اسوء الناس فعلا مع ربي وانا اذاكر نفسي هكذا هذه القاعدة العظيمه الايمانيه لا نسف بين الله وبين عباده نسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة ونجعل الله أن يجعل الوفاقة لأهلينا ويجعل الخير في بلادنا ونسأل الله جل في علاه أن يعصم دماء كل المسلمين كل المصريين المسلمين ونسأل الله جل في علاه أن يعصم دماءهم فدماءهم جميعا غالية ونسأل الله جل في علاه أن يغذل لنا الزلالة والستخضرات قلت بأن العبد إذا قدم شيئا سيجد عند الله جل في علاه جزاء وفاقاً وأجراً في قال الله جل في علاه قولا صريحاً في كتابه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عن سبحانه جل في علاه قول هذا استغفر الله ليه.